الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكثوا المشتات حتى ومن ولا أمة مؤمنة خير من مشتة ولو أجبتكم ولا تنكثوا المشتتين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشت ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. والله يدعو إلى جنة والمغفرة بإذنه ويضين آياته للناس إلى أنهم تذكرون سبق الكلام على هذه الآية فيما يتعلق بتفسيرها بما يسر الله عز وجل وسبق الكلام على شيء من فوائدها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة ولو كانت عاصية فاتقة لأن النهي إنما هو عن نكاح المشركات ولكن هناك شيء واحد من المعاصي لا يحل للإنسان أن يقلم على المرأة إذا كانت متصفة به وهو الزنا. الزانية لا يجوز للإنسان أن تزوجها حتى تتوب توبة ظاهرة بينة لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أما الفسق بما دون ذلك فلا يمنع النكاح، ولكن لا شك أنه كلما كانت في المرأة أقوى دينا فهي أولى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضطر بذات الدين تربت يذاك وبالفوائج هذه العالية الكريمة أن الأمتة أي المرأة المؤمنة خير من المشركه ولو أعجبتك أي المشركه وهذه الخيرية مطلقة لم يقل لا خير منها في كذا أو كذا فهي خير منها على الإطلاق خير من المشركه والإيمان يتفاوت وإذا كان وإذا كان الحكم معلقا بوصف الإيمان تل ذلك على أنه كلما كانت المرأة أقوى إيمانا وأكثر عملا في للصالحات فهي أولى فيكون ذلك شاهدا للحديث الذي أشرته إليه آنفا فاظفر بذات الدين كريبة يداك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرأة المشركة قد تعجب الإنسان وأن إعجاب الإنسان بما عليه المشرك في أمر تقتضيه الفطرة والطبيعة لا بأس به لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى محبة هذا المشرك أو موادته فمثلا لو أعجب الإنسان من رجل المشرك عثوره أي هذا المشرك على دواء لمرض عضال لم يتوصل الناس إلى دوائه فإن هذا لا شك أنه يعجب الإنسان ويقول أن هذا رجل حاذق ولكنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي ذلك إلى محبة الرجل وتعظيمه ومن طائد هذه العالة الكريمة أنه لا نكاح إلا بولي أي أن المرأة لا تزوج نفسها ويأخر ذلك في اختلاف التعبير في الآية الكريمة في الآية الكريمة قال الله لا تنتح المشركات وهذا خطاب للأزواج فالزوج هو الذي ينكح نفسه وأما في النساء فقال ولا تنتح المشركين فدل هذا على علاء المرأة لا تملك إنكاح نفسها من أحد وإنما ينكحها وليها وقد جاءت السنة واضحة في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستعلم ولا الأيم حتى تستأمر فدل ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها مهما بلغت من العقل والذكاء والمعرفة فلا بد أن يزوجها وليها. وولي المرأة في المكاح هم العصبات. فدول الفروض ليس لهم ولاية، ودول الرحام ليس لهم ولاية. وعلى هذا. فالأخ من الأم لا يزوج أخته من أمه والخال لا يزوج ابن أخته إنما الولاية في النكاح للعصبات فقط لو وجدنا ابن عم بعيد جدا من المرأة ووجدنا أخاها من أمها فلن يزوجها ابن عمها بعيد ولا يزوجها أخوه من أمها حتى لو لم يوجد أحد من العصبة زوجها القاضي ولم يزوجها أخوها من أمها إلا أن يوكله القاضي لأن القائد لدينا هو أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة فقط دون أصحاب الفروض ودون لو الأرحام وإذا اجتمع أخوان أحدهم شقيق والآخر من أب فالشقيق هو الوليد لأنه أقوى صلة بأخته حيث إنه شقيقها من أبيها وأمها والأخ من الأب إنما يتصل بها بدأ فقط وإذا وجد عم وابن عم فالعم أولى وإذا وجد ابن عم بعيد وعم الأب فابن العم البعيد أولى لا لأن ابن العم البعيد يتصل بالمرأة بالجد وعم الأب يتصل بأهل الجد فتكون هي فيكون قرابته ابن العم البعيد أقرب من قرابة عم الأب. والترتيب معروف عند أهل العلم لكن المهم الذي يحب أن يفهم أنه لا ولاية لذي فرض ولا ذي غحم وإنما الولاية للعصبات فقط ومن ثوائد دائرة الكريمة أنه لو تزوجت امرأة مؤمنة لمشرك فالنكاح باطن قوله ولا تنكف المشركين حتى يؤمنون وإنما كان باطلا لأنه وقوع فيما نهى في الله عنه وقد تبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلو أن امرأة مسلمة أعجبت برجل كافر وطلبت تزوج منه قلنا لا نزوجها مهما كان الأمر حتى لو فرض أنها هددت نفسها بالقتل قلنا فلتقت نفسها ومعيدها النار فإن قالت إنها ستكفر لتحل لها المشرك قلنا إذا كفرت فقد ارتدت وحينئذ نأمرها أن تعود إلى الإسلام فإن آدت وإلا قتلناها فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج بفاسق قلنا نعم يجوز لأن الفاسق معه أصل الإمام إلا في حال واحدة إذا كان فسقه بالزنا فإنه لا يحل لها أن تتزوج به حتى يتوب تقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحضر مدالك على المؤمنين والآن قد أرهقنا الوقت فنرضي الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته